أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين pada cerat yang istiqim, terzil al-Aziz al-Rahim, ltu zir kaum ma'uzir abahum, قال قول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون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 وكل شيء أحصلناه في إمام مبين وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل المرسلون إذ أرسلنا إليهم مثنين فكذبوهما فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إن إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا تَتَقَيَّرُنَا بِكُم لَّإِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَإِن ذُكِّرْتُم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 وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة أي يردني الرحمن بضر لا تغنى عني لا تغنى عن شفاعتهم شيئا ولا ينكذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة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 وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد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 جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناق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 والقمر قدرناه منازل حتى، والقمر قدرناه منازل حتى عادك العرجون القديم، للشمس يوم بقي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. وكل في فلك يسبحون وآية لهم أننا حملا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نخرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون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 نطعم مَلَّوَ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِن أَنتُمْ إلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ مَا يَكْفِيَهُمْ مَا إلا صيحة واحدة تأخذهم, تأخذهم وهم يخسمون فلا يستطيعون توسية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور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 سلام سلام قول من ربي الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان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 هذه جهنم التي كنتم توعدون اسلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء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 أخذوا من دون الله آله تلعَلَو ميُصَرُونَ لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جُنودٌ محضرون فَلا يحذون كقولهم إننا نعلم ما يسرون وما يعلنون أَوَلَمْ يَرَى الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقَنَاهُ مِنْ نُطَفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَسِيمٌ مُّبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِينٌ